نليه شي متكش مضت تسليه نركع وجن اكل في شي عد ناكل دنو فيش ذوي نديس دون هذا شي كمر النعماش اشي مرفريصوفا اكن صار ربي منصر وان كن نركع هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لجزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إذا نتدف كان رمان أغروروا إن المؤمنين أكننغذتزاثا ذي ريمان غفر إيمان يملك ربنا الجنود يجنون يكذر قاعا وربي يعلم كل شيء يشتنا بضب ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أكني هذه الشم <تصفيق> المؤمنين ذي المؤمنات غل جنث أتسجل ذي يستشحر ذي سفا ذي من أسلم حسيا ثلسا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 المنافقين استذ يمن الشريش المنافقات اذوي ذي يقمن الشريش استذ ذي يقمن الشريش واذا كن يتظنون قرب بعين الجهيان فلشن من نديرهم شرفنا ربنا عريفا ايه الجيش فيمس السنيه فيكرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيز حكيم ربي مرش الجنود إجنوال يكذر قعا رب ريسو أغربعا يسنذر ضب الرمور إنا أرسلناك شاهدا ومبشر ونثيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أقرغن الشقائك في الشهد أتبشر الظنس نظر الظنس أكن خلونا الممنين أتمنم سربي للنبيس أتعزمت تقدرم أكن نتسبح مربيا أم صبح مثمديث إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدو الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما هدى عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما وذا كنك يعهدن أفنظ ربي عهدن أفصى الربية الناد سوف لنفس سننسن ماذو إنك إني خذعن كان ذمنيش ماذو إذا كني وفان سويني عهدن ربي أسني فكرا جرى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 সন্ধ্যে সন্দেহ বাস মেয়ার সুরে সুদুর সু গিজমির আউনি খা দা অর বে নাইগাও না কিনে রা বগাও না কিনে ফার্ভা বইনা খাঁদ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ألا ثنو مرد الشغال أن نفيد ذاك اليونا شمونا نشنذي وقيت وزينا وند ثنوامت القلون ون ثنوامن وينديري ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا ونوال من الصربي وريمنا رسن فيس أقلغا هجياسا يودي خفرا في مس ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ذر ربك منش انوان يمر الشولد قاع ادي سمحي وين يبغ ادي عتشوني يبغ ربي تسمح طاش نرنم يتشرب الحنان سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بلتحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أول دين وذي قران مصرحا مغلغنيم إذر بحمة تدويم اجتغن دو يذون دين إذر بحمة الوعداء فلنغن يذسر من فغنث في الدرنواج الرب اشتشنا سن اشتشد مليئنا اكدنا ربي قهر اذا وندنين الا اذا حسابكان غف حسدم الا وللين لفهمن حاشش وطن الشريعان قل للمخلفين من العراب ستدعون الى قوم لبأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يوتكم الله اجرا حسنا وانت تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب النليما انشني وذهني ان خلف نق بدويا اقرب وند الشولن اشرلقم مسن تحارفم اقوى ذمولا من ذراع انه قد شمن غل اسلام مثل نعمد او ندفك ربي لجر بالعريس ما سوى خرم ما كنت سوى خرم فقفل لك أنك نعتشف تحتفلني ليس على لعما حرج ولا على لعرج حرج ولا على مريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحت هذا ومن يتولى يعذبه عذاب النليمة أريد أن يكون غريف أريد أن غفق ذار أغريف أولي اللي غفو موضين أغريف وضعنا ربي ذنبيس أثنى الشمغ الجنة لكسيسة فلتجزالين ونيوهين أثنى عتب جعتفل نقرحان حزب لقد رضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبا يشفني يا ربي في الممني أنني مك عهداً من يلنس الدود تجرى يعرم سوين يلن أجد في اللسن الثرسدر هنا يكوفتني دستوليا أن مكة إدي قرباً ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هذه وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد الله بها وكان الله على كل شيء قدير يكثر غنيم 17 الغنيمه بين الداوين يمجهال اروعا ما لنا غن اككنغت داويم البرج سوا غرفلان يسنيط برومور يشي وادي كنربيا الشرغنم سواطاش اككنغت داويم يغوروند اني متخيبر منعيكم في فشن اما الدنيا كنتشيريه اذا العالم غير المؤمنين باللي رب ثاني يرسم ادو النملة باذن الصواب غير غني من نظم في ذا شي مورث زميرم احتضرغ رب برجوت ربي كل شيء ولو قاتلكم الذين كفروا لولولدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أمر ذم نغني ذوان وقذا كني خفرا أذق من دفير أم بعدك نور الشفن أم حمي ولم عوان ذل قاعدة يلاندو قيعدان ولاش استغذف الدر القاعدان ربي وهو الذي كفى ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ايكت النسان ايكت النسان في في اللون ايكت النسان في اللشن اميتكش من غير مكان بعد مكنين صرف اللسن ربك لاتخذ من يزراث هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي ما كوفاً لن يبلغ محلة وللارجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبن الذين كفروا منهم عذاب النليمة الرام كنيد ويذي خفرا غفر المسجد الحرام ذي الهدي أذية والصمضيق الهدي ذي نيسل لهم الحاج ذي الخيج أمر مشيذير جزن يمنن تلوين يومن خنوث انتظر مرع ذي أثنتظر مرث عليما أو أن يقرد المعايرة وقم الركن ربي أليس شم ذا الرحماس وذا كني نقبغا لكان عزل وذي يمن أن عثب وذي خفرا ذي سن العثب قرحا سطرد إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقبها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ميقمن وذي خفرا ذي قلون نشنف أشنفني الجهلية يفكد فلوس الخطر رب إن فيس ذي المؤمنين يمرث سيون ووال أول أن التوحيد أمال التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وني أخلاج استهدنت كل شيء على المجز لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تعلم ما تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اثني الشفغس ربي ان في ثرجي في الصح درت خشمن ان شاء الله اغر المسجد الحرام يا نتشيري مديرمان اتستر مق الراينوان ما بلا مسو قدام صلح الحديبية أفتح أثياء قربد أفتح اهتمك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أذنستني دي شقعان أنفينس الهدايا يكد الدين النتيذة الإسلام أذن يفرير مرة في الديان.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 كزرع خرج اشتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على شوقه يعجب صراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله يكذو ذي اللنيذش الممنين ذي معور في الكفار أتسمح النهرسن أتنتظر الضركة ذي سجد فغان الفضل غرب ذردان فنتد فانتد العلامة الثانسن سوف اللبوث موننسن إدي الجلك فسجد أكثي مثال سن ذي التوراة يكد الإنجيل أم يهر إدي السفغن إخولاث إدي السقوان ألم يكزر إقوان يستعدد غفل الجدرس يعجب يوقف اللحن أكن القوى الممنين أكن سكر الحرقان أذكروا أن الكفار إيو هذا رب فيك إيو إذا كيومن ذي سن أن نخدم من ذلك الصراح إذا عفوذ الراجر لأن القرآن